ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وَمِنَ الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخَادعونَ اللهه والَّذينَ آمنوا وَما يَخْدَعونَ إلا أَفُسَهُم وَماَا يَشعرون فقُلُ بِهِم مَرَض فَزَادَهُم اللههُ مَ رضاء وَلَهُم عذاابٌ أَلم بِمَا كانَوا يَكْذبون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 وَإذاَا لَقُ الذيينَ آممَنُوا قالوا آمََّا وَإذاَا خَلَوا إِى شَطينهِمْ قالوا إا مكُمْ إماَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئون اللهَّهُ يَسْتَْزُِوا بِهِمْ وَيَمُددهُم فِي طُغِييَانِهِمْ يَعْمَهُون أُلئِكًا الذيين َشْتَرَعوا الضَّلَلَتَ بِالهدَاء فَمَا رَبِحَتِجارَةهُم وَمَا كانَوا محُتَدين.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 أَ كَصَيبٍ مِ السماءِ فِيهِ ظُلماتُ وَرعْدُ وَبَق يجعلونَ أصابِعهُم فيِي آذَانِهِم مِنَ الصَّوائِق حَدَرَ المَوْوتْ واللهُ مُحيطُم بالِالكافِرين يكادُ الْ البَرْرق يَخْطَفُوا أَبْصَارَهُ كلُلمَا أَضلَهُ مشَو فيِيهِ وَإذاَا ظَّم عَلَيْهِم قاموا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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الأرض اولئك هم الخاسرون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 وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال ان ابئوني فقال ان ابئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قالَا ي آدمُ أَن بِهُم بأَسمائِهِم فَلََّا أَبَهُم بأسمائِهِم قَالَ أَلَم أَقَُّكُمْ إني عَلَ غَيبَ السَّماواتِ وَالْأَرضْ وَعُ ماَا تُبُدونونَ وَما كُ تُم تَكتتُون.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 فَبَددل الذيينَ ظَلَموا قوَلاًا وَيرَ الذي قلَ لَهم فَأَنزَلناَا على الذيينَ ظَلَوا رِجزَم منِنَ السم فأَنزَلناَا على الذي نَظَلَم رِجزم منِن السمائِ بِمَا كانوا يَفْسقُون وَإذ سَْسْطَامُ سَالِ قَوِْه فَقُل نظْرِب بعَصكَحَجرَ فًا فَجرت مِنْهثننت عشرَةَ عين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 قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الْحَرْثَ مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وَإِذْ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون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 وَإِنَّ من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أَفَ تَطمعونَ أي يؤمنِولكم وَقد كَانَ فريقُم مِنهُ يَيسَعون كَراامَ الله ثم يحَرفون ثم يحَّفونَهُ من بعدمَا عقلوا هوهُم يعلمون.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 وَمنِنْهُم أُّونَ لا يَعْعلمونَ الكتابَ إللاا آممانانَ وَإِنهُ إللاا يَظّون فَوإِل للَِّذينَ يَْكتبونَ الكتابَ بِأَديهِمْ ثمَُّ يَقولونَ هذا مِنْ عِدِ اللهَّهِ لَشْتَروا بهِهِ ثمَمَنًا قَليِيلَ فَويِلُ الهُم مِماا كَتَبَتْ أيديهِمْ وَيِلُ الهُم مِماا يَكْسِبون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 وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلَعَنَهُمُ بل اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا وَلََّ جَ أَهُم كِتاب مِن عدِ اللهَّهِ مُصَدِّقُ لِمَا مهُم وَكَانوا وَكَانوا مِنْ قَبنُ يَسْتَفِْحونَ على الذيينَ كَفرَرُ فَلَمَّ جَ أَهُم م عرفَفُ كَفَروا, كفروا بهِهِ فَلعنَةُ اللهِ علىكَافِرل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 وَإذا قينَ لهُ آمنوا بِماَا أنزَل اللههُ قالون أؤمنِنُ بِماَا أُنزِل عَنَا وَيَكفُرونَ بما وَراء وَيَكفُونَ بما وَر أَهُ وَهُو الحَقُّمُ صَدِّقًا لِم معهُ قُلفَلِمَ تَقُتُونَ أَ بيا اللهَّه مِن قَبن إ كُنتُم مُؤمِنين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 مَن كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وجبريل وميكال فإِنَّ الله عدوٌّ للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون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 بَلَٰمَن أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ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 وَإذْ جعَنَّ الْ البَيتَ مَثابَةً للنَّاس وَأَمن وَاتخِلوا مَِّ قامام إبْهِي مَ مُصلََّ وَاحِدن إلى إبهِيمَ وَإسماعلَ أَطَحِرا بيت للطائفين أَطاحِرَ بيت للطائِفينَ والعاكفين والركع السجود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 الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وَهُمْ يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات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 مِنْ حيث خََرجةَ فَوالّ وَجههَك شَطْرَ الْ المَسْجد حَرام وَحييث مَا كُتُم فَولوجُهَكُم شَطْرَهُ لِأَلا يكُونَ لِنَّاسِعَلَكُم حُجَّةٌ إلاا الذيينَ ظَلَموا إِلاا الذيينَ ظَلَموا مِنْهُم فَلاَا تَخْشَوهُم وَخْشَعونِي وَلِأُت مامَتِ عَلَيكُمْ وَعََّكُمْ تحتَدون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 وَ نَبلَلُ وََّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَووفِ وَالْجُوع وَنَقْص مِنَ الأأَمْوَالِ وَْأَنفُسِ وَالثَّمات وَبَشّرِ الصَّابِلين الذيينَ إِذَا أأَصَابَتهُم مُصبَةٌ قالوا إ للَِّ قالوا إ لِلههِ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 وَإلَهُكُمْ إلَهُ واحدِد ل إلَه إِلَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحيِيم إ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَررضِ وقتتِنَا فيِي الَّلِ والنَّهارِ وَالْفُنكِ التي تَجرْفِي البَحْرِ بِمَا يَينْفَع النَّاس وَمَا أنزَلَ اللهَّهُ مِنَ السَّماءِ مِما إِن فَاحِييَابِهِ الْأَررضَ ب بعددَ مَوْتِهَا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 فَالْ يَسْتجيبوا ل وَالْيُؤْمنِنُ بلَ عَهُم يَرْشدُون أحِلَّ لكم ليلى تَصِّي مِ الرَّفَثُ إلى نِسائِكُمهُ لِبَاسُ لَكْ وَأَْنتُم لِباسُ اللَهُ عَِمَ الله أنكُم كُنتُم تَخْانونَ أَفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَْكُم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 إِنَّ الله آياته السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يتقون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 يُؤْتَمَنُ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ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 ين للَّذين كفر الحياة الدّنيا وَويَصْخَرون من الذيين آمنوا والَّذين التَّقَ فَوقَهُ يووم القياام واللههُ يَرزُق م شاء بغير حساب كان الناس سُؤَّ واحدَة فَبعثَ الله النبينَ مُبشررين وَمذرين.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 ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا ان يقيم ما حدود الله فان خفتم الا يقيم ما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به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 قاله ل سَيْيتُم إن كُتِبَ عَلَْكُم قتَانوا أَلَّا تُقاتِلُ قالوا وَمالَنَا أَلَّا نُقااتِنَ فيِي سَبيل اللههِ وََد أُخْرِجنَا مِنْ دَارنَا وَأَبنائن فَلَا كُتبَ عَلَيْهِم قتَالُ تَوََّ إِللا قَليلَ مِنْهُم واللهَّهُ عَليمُم بِالظَّالِمين.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 ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت قدامنا قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمه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 يا أَنْ يُحََّينَ آمنوا لا تُبطِنُ صَدَقاتِكُمْ بالِالْمَّ وَالْأَذاكََّذِي يُ ف قُمَا لَ رِآ أنَّاس كََّذ يُ ف قُماَا لَورِآ أنَّاسِ وَلاَا يُؤْمنِنُوا بالِاللههِ فَثَلهُ كَمَةَ لِصفوٍ عليهلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ بِنُ فَتَرَكَهُ صَند لا يَقِرونَ على شَيئ مِماا كَسَبوا والله لا يَحد قَوْمَ الكافِرين وَمَثَنَُّينَ يُم فقُونَ أَمو لَهُ بَتِغ أمَرضات اللهه وَتَثمتَ مِنْ أَْفُسم كَمَتَ جََّةٍ ببو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 ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إِلَّا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون للفقر إَّينَ أُحصِروا في سَبيل اللهِ لا يَسطيعونَ ضَربًا في الأرض يَحسَبهُ جهِلُ أَغْنِيياَا أَمِنَ التعّف تعرفهُم بِسيمَاهُم لا يَسأل نََّ سَائِحَافى وَما تُم فِقُ مِن خَيْير فَإِن اللهه بِهِ عليم.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 يَمحقُ الله الرِب وَيوبِ الصدقات واللههُ لا يحبّ ك كَفارٍ تييم إ الذينَ آمنوا عَعملِلوا الصالحاتِ وَقام الصَّلاةَ وَآتَو الزَّكاتَ لَم أَجرهُم عِندَ رَّهمم لَهُ أَجرهُم عِندَ رَِّهم وَلا خَوْوفٌ عليههم وَلاهُ يَحزَون.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 اِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إلى أجله